للذي هو كذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أما القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع إلى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 وهو لا كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه ذلك <تصفيق> يَوْلَ الضَّصِيرِ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ يا ابو سقرني خلي من يا أرى لكم من الدين ما وصى به موحا والذي أوحينا إليك وما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 كما أمر ولا تستبع وقل آمن بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعادل بينكم الله ربنا وربكم لَنَا أَأْمَالُنَا وَلَكُمْ أَأْمَالُكُمْ لَا أُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الله يجمع بيننا وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْثِ مَتْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ تَاحِظَةٌ عِنْ فَرَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبُونَ ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق وَالْمِيمَ صَام وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ النَّاسَ يَسْتَ الذين والذين لا يؤمنون بها 110. والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق فَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَادُ الله لا في فوفه من يشا وهو القوي العزيز من كان يريد حرف الآخرة نزد له في ومن كان يريد حرف الدنيا نقطه منها وما له في الآخرة من نصير هم شرّ جَرَعُ لَهُم مِنَ الْذِينِ مَا لَمْ يَأْثَمْ بِهِ الْقَوْلَ وَلَوْ لَكَ لَنَقُضِيَ بَيْنَنَا قُمْ وَإِنَّهُم مَّا لِي ترى الظالمين مشفقين مما كتبوا وهو واتع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روح واصِل جَنَّه لَهُم ما يَشَاءُونَ إِنَّ كان هو الصفضل الكبير، ذلك الذي يبشر الله عباده الذي لامن وعمل الصالح. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب ومن يقترس حسنة نزيد له فيها حسن <النزد له فيها حسنا> إن الله غفور شكور أم يكون tarallahu <tuneet> kabiba <tuneet> <tuneet> والكافرون لهم ما يرضون ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير فصير وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بين ففيهما من ذبب وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَاضٍ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ ا كذا تب عن كثير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 اصْطَيَاعُ لِلْمَرَاكِدِ عَلَى ظَهْرِي إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شيء كو او يو ما كثير ma á lamba la vina luya vi lua si وما عند الله خير وأبطال الذين آمنوا الذين يجتنبون كفاءة الإثم والفواحش وإذا ما ضبطهم يغفرون والذين تَجَالُوا لربهم وَأَقَامُوا صَلَاتَهْ وَأَمَرُوهُ بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنكَرِ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَبَاءُ تَيْئَةٍ, تيئة فمن عطى وأصلح فأجره على الله إن لا يحب الظالمين.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 What the... الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم أولياء ينصرونهم من دون الله ومن لله فما له من تبيل اشتجيبوا لربكم قبل أن وإنا إذا الإنسان منا رحمة فرح بها وَإِنَّ إِذَا أَفْقَنَا إِنَّ ثَنًا بِنَّا رَحْمَةً تَرِحُهَا وَإِن تُصِبْ رُمْتَيَ bima qan samman aidigim fa inna lillahi wa